او بلد نیست شوین فانو az di ليس a أفَغِنَّا عَذَ الْحَدِيثِ سَامٌ جَمٌّ ف فب الم عنديثسم جبون ششش امومم امومم امومم امومم امومم يَعْرِفُ وَيَفْعُلُ سِرّ وَلَقَدْ جا. فتولى عنهم, فَتَوَلَّى عَنْهُمْ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ يَوْمَ يَدَهُ تَعِي لَا نُكُرٍ خُشَ بَأَصْفَارُ ظُلُمٌ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ تُرَابٌ قَدْ رُتِّمَ تَنْشُرُهُمُ الْمَوْتِ إِلَى كَافِرُونَ با, با, با, با, با Never wa'da rabbas bada Badam, badam, فَلَمَّا قَامُوا نُفِخَ فِيهِ فَكَذَّبُوا بنداو رب My God, My God, My God. And down. But and <laughs> ولقد ترتنا آية تنفى من مدتك فكيف فكى كان وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ قُلِقْ ضَمِّمُ لِي مُرِبُ يَوْمَ تُبْلُثُ الرَّائِرِ فَمَا لَهُمْ مِنْ قُوَةٍ وَلَا نَاصِرٍ Only I see قُلْ مَن يُمْكِنُ أَنْ يَدفعَ عَنِ اللَّهِ في إِنْ وَدَفَ اللَّهُ الْعَظِيمِ الْفَاتِحَةِ ربنا تقبل من نینک اینس سمیعا لاری و اعتبالین نين مولین نینک اینس شواغ و وهكذا فتني فسلمين والسلام عشنا في لحظة الجيدة والقرآنية المباركة سلالين قريب مريض كسر العربية بالإجراء وتلفزيون العربي فضيلة الكارئ الشيخ صاح النعمين قارئ الكرآن الكريم والمقبط مدينة الكاهرة فتني فسلمين والسلام شكر الله سأعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته